رحلت ونسيت كل العهود وانا بين همي وبينك بكيت رحلت ونسيت كل العهود وانا بين همي وبينك بكيت تمنيت اشوفك واشرح ظروفي مثل ما اتفقنا وتسمحو تمنيت شوفك واشرح ظروفي مثل ما اتفقنا وتسمع حروفي وشوفك نسيت رحلت وقسيت وانا بين همي وبينك بكيت وشوفك نسيت رحلت وقسيت وانا بين همي وبينك بكيت رفيقي تذكر عشانك وجوفي بضيقك وهمك تشيلك كفوفي رفيقي تذكر عشانك وجوفي بضيقك وهمك تشيلك كفوفي أبد ما اشتكيت ولا لك جفيت وأنا بين همك وبينك بقيت Abid m'a esticat O l'à l'a t'jafit O'na b'en hemic O'b'enic b'guet Yà hemic faia Jera hausus Rufiqi B'calbi O'vèc'ra Hidu Yà hemic faia Jera hausus Rufiqi B'calbi و مهما نسيت يا خلي و نسيت يخلي وقسيت انا باني ذكرك و بينك سلامات والعهد وفيت و نسيت يا خلي و نسيت انا ذكرك و بينك والعهد وفيت على خير اشوفك و شو Ana ben t'adaric ولò بعد حين على خير أشوفك وشمسك تبين Ana ben t'adaric ولò بعد حين رحلت ونسيت كل العهود وأنا بين همي وبينك بكيت رحلت ونسيت كل العهود ونا بين همي وبينك بكيت